فالسابقات سبقا وأقسم بالملائكة التي تسبق بعضها في أداء أمر الله فالمدبرات أمرا وأقسم بالملائكة التي تنفذ ما أمرهم الله به من قضائه مثل الملائكة الموكلين بأعمال العباد أقسم بذلك كله ليبعثنهم للحساب والجزاء يوم ترجف الراجفة يوم تهتز الأرض عند النفخة الأولى. تتبعها الرادفة. تتبع هذه النفخة نفخة ثانية. قلوب يومئذ واجه. قلوب بعض الناس في ذلك اليوم خائفة. أبصارها خاشعة. يظهر على أبصارها أثر الدله يقولون أئنا لمردودون في الحافرة وكانوا يقولون هل نرجع إلى الحياة بعد أمتنا أئذا كنا عظاما نخرة أئذا كنا عظاما بالية فارغة نرجع بعد ذلك قالوا تلك إذا كره خاسرة قالوا إذا رجعنا تكون تلك الرجعة خاسرة مغبونا صاحبها فإنما هي زجرة واحدة أمر البعث يسير فإنما هي صيحة واحدة من الملك الموكل بالنفخ فاذا هم بالساهرة فإذا الجميع أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا أمواسا في بطنها هل أتاك حديث موسى هل جاءك أيها الرسول خبر موسى مع ربه ومع عدوه فرعون إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى حين ناداه ربه سبحانه بوادي طوى المطهر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 وأشكدك إلى ربك الذي خلقك ورعاك فتخشاه فتعمل بما يضيه وتتجنب ما يسخطه فأراه الآية الكبرى فأظهر له موسى عليه السلام العلامة العظمى الدالة على أنه رسول من ربه وهي اليد والعصا فكذب وعصى فما كان من فرعون إلا أنه كذب بهذه العلامة وعصى ما أمره به موسى عليه السلام ثم أدبر يسعى ثم أعرض عن الإيمان بما جاء به موسى عليه السلام مجتهدا في معصية الله ومعارضة الحق فحشر فنادى فجمع قومه وأتباعه لمغالبه موسى عليه السلام فنادى قائلا فقال أنا ربكم الأعلى أنا ربكم الأعلى فلا طاعة لغير عليكم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله فعقبه في الدنيا بالغرق في البحر وعقبه في الآخرة بإدخاله في أشد العذاب إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن فيما عقبنا به فرعون في الدنيا والآخرة لموعظة لمن يخشى الله فهو الذي ينتفع بالموعظ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أإجادكم على الله أيها المكذبون بالبعث أصعب أم إيجاد السماء التي بناها رفع سمتها فسواها جعل سمتها في جهة العلو رفيعا فجعلها مستوية لا فطور فيها ولا شقوق ولا عيب وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأظلم ليلها إذا غربت شمسها وأظهر نورها إذا أشرقت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 والجبال جعلها ثابتة على الأرض متاعا لكم ولأنعامكم كل ذلك منافع لكم أيها الناس ولأنعامكم فالذي خلق هذا كله لا يعجز عن إعادة خلقه من جديد فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت النفخة الثانية التي تغمر كل شيء بهولها، وقامت القيامة. يوم يتذكر ما سعى. يوم تجيء يتذكر الإنسان ما قدم من عمل خيرا كان أو شرا. وبرزت الجحيم لمن يرى. واجئ بجهنم وأظهرت عيانا لمن يبصرها.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 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ قِيَامَهُ بَيْنَ يَدَي رَبِّهِ وَكَتَمَ نَفْسَهُ عَنِ التَّبَاعِ مَا تَهَوَى مِنْ نَحْرَمَهُ اللَّهُ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ مُسْتَقَرُّهُ الَّذِي يَأْوِي إِلَيْهِ